البيان الثالث في ان ترك الصلاه نقض لعهد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وانها اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه وانه لا نجاة للانسان الا بادائها فعلى نتيجه حسابها تبنى سائر الاعمال قال رب العزه سبحانه في بيان ماهيه العهد الذي عاهد به الى ابراهيم واسماعيل عليهما الصلاه والسلام وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فذلك عهد الصلاة إعدادا لبيت الله وتهيئة له خدمة للطائفين والعاكفين وأساس الاعتكاف هو الصلاة وأما الركع السجود فهم العباد الذين يسيرون إلى الله من صلاة إلى صلاة ومن ركوع إلى سجود فهم في عبادة دائمة لا تكاد تنقطع ولذلك قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال لأمته يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين ونندد بمن تخلف عن اداء الصلاه تنديدا شديدا فقال جل جلاله فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فذلك عهد الله الصلاه ولا عهد لمن ضيع الصلاه قال سبحانه والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وهو صريح الحديث النبوي الصحيح من قول الرسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والتلمذي وصححه الألباني وعن جابر رضي الله عنه قال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 ليس التكفير العقدي المخرج من الملة ولكنه حكم على تارك الصلاة بأن مصيره إلى النار كالكفار والفرق بينهما أنه لا يخلد مثلهم في العذاب قلودا مؤبدا هكذا فسره الجمهور وكفى بذلك خزيا والعياذ بالله فقلل جهنم لا يقال له قليل ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه رواه مالك وأحمد وأبو داود وصححه الألباني وقال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل من عند الله تبارك وتعالى فقال يا محمد إن الله عز وجل يقول إني قد فرضت على أمتك خمس صلوات فمن واف بهن على وضوئهن ومواقيتهن وركوعهن وسجودهن كان له عندي بهن عهد أن أدخله بهن الجنة ومن لقيني قد انتقص من ذلك شيئا فليس له عندي عهد إن شئت عذبته وإن شئت رحمته رواه الطيالسي وصححه الألباني وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف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 هل لعبدي من تطوع فيكمل منها من تقص من الفريضة ثم تكون سائر أعماله على هذا رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله رواه الطبراني في الاوسط وصححه الالماني